وفي خلقكم وما يبس من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ما كانوا يكسبون من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.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 اثَرَا أَي تَمَنَّى الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِلاَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَن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 كان حجتهم إلا معكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ